وَإ يكَذذبُوكَ فَقَدكُ الذبَة رُسُلُ مِن قَضلِك وَإكَذذبوكَ فَقَدقُ الذبَة سُلّ قَضلِك وَإلَ اللهَّه تُجَ الأُمور وَإلَ اللهَّهِ فجع الأُمور ييا أَُّهََّ فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بسم الله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد انما يرجوحبه ليكون من اصحاب التعيذ الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفر لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير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 فَإِن اللهَّه يُضلُ مََ شَ وَيَهذ مََ شَ فَإَِّ اللهَّظل مَ شَ وَيَه مَ شَ فَلَا تَذهَبَنَنفسسُكَ عَلَيْهِم حَسَات فَلَا تَذهَبَ, نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك فَعَلَيْهِمْ حَتَرات إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ والله فأرسل الرياح فتسير سحابا فسقناه فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها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 صالح يرفعه الى يسعد الكلم الطيب والعمل صالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد وَمَتَأْرُؤُ أُلَائِكَ هُوَ يَبُورُ وَمَتَأْرُؤُ أُلَائِكَ وَيَبُوءُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عَمَرٌ وَلا يَنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ عُمُرٍ وَلا يَنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي إِتَادٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ذلك على الله يسير